بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضمن فلا هادي له واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بك جلدي جاميان لهم di sante yalla subhanahu wa ta'ala soñ bon di waxna mo leen cante يا ko mo yalla subhanahu wa ta'ala di sakku ci ñom yalla nimbal di sakku ci yalla subhanahu wa ta'ala ñeegal di muslu yalla subhanahu wa ta'ala ci soñ bon wani ndakan maydi muslu ci yalla subhanahu wa ta'ala ci soñ ñaawte fi def di waxna kepp ku yalla subhanahu wa كري الله سبحانه وتعالى وندوغ دنك بوه لأدلنين لسيدي أن ينتبي صلى الله عليه وسلم جاء نبي الله وعي ينتبي ينتبي ينتبي كن نبيل وقتان وكور مي ليرل أكشرا اختان وكوري سني شيخ شخص فوزان تي غير وكوري تايدي قدك لقد قلتني تفكي فنك جروم تي غير وكور تي أطم جنمي أني ينتمير أني ينفكه الله عليه وسلم شيخ بي كوماسيكم نينكو باحو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين شيخ بكم نينكو باحو دي سانت اك غرم جاني الله عليه وسلم كرم كما سمعتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسوا العزيمتين الجنة والنار. الله سبحانه وتعالى قد كرر ذكر الجنة والنار في كتابه الكريم فلا تخلو صورة من ذكر الجنة والنار. شيخ منكم ينكدج ينتبه صلى الله عليه وسلم لنا بلين فتة لفترة ليج هم انتني من ماي أجنة الليج هم انتني من ماي من يلا سبحانه وتعالى بامتنا تتدليد اجناك سفره في القران في بلاصي بري بري بدلنا با خانتين دانك دو غيس اوصار في القران تيالا تدد تشليدي اجناك سفره شيخ من وذلك لاجل ان يتذكر العباد هاتين الدارين فيهربون من النار ويعملون للجنة تنينا لي خنتك لول موين يالا سبحان وتعالى دفن غير جامي فتلك نار لا هم تجني من يارك يويرين مو أم قل يوم الخيام أم يقتل سفر مفعم ولا أجنه يومنا تنازل سبب فيه قد نبنت كل ذم تشيخ من أن ماي جامين ورنبولي بسفر صاركوا وعيج يجف يجف يوم هم تجني من مال ينتبل أجنه في هذه الدار الدنيا مزرعة للآخرة فهذه الدنيا دار عمل وليس فيها جزاء يكون المسلم جاد في تاعه لا عبادته ما يموت ولا ينال من جزائه شيئا لما الله بدخرا إدخّره له في الآخرة وقد يكون العبد مسرفاً مشركاً كافراً هاجراً في هذه الدنيا ولا ينال من عقابه شيئاً لأن الله أعدّ النار وقودها الناس والحجارة في الآخرة ما الذي أعلمه هو عبدنا يقول لهم أنه يمكنك أن أقول لك في الآخرة يمكنك أن أقول لك يقول لك عبدنا ويقول لك ko ñu xamne addu ñu fi ñu ngir liggey ñu ñu fi pour chaakha ñu ñu fi pour sank waxtu ñeu ñu pour sank dundu dañu fi ñeu ngir liggey du keuruf fay yalla famlay fay ne keuruf fay akallahu ma yawmul khiyam bu de keure ñami waye fi yalla du fi fay kon li war ci gene bi mom moy gor gor lu dal di dem ko farlu ci top yalla subhanahu wa ta'ala ak باني فاي كي نون دون ليغي يال <سؤال> اك توپ يال <سؤال> اك ديمو يوم الآخر يوم القيام و يديس ابجام نيك تي ادنا بي دي يق نيكو سفر كن من مثال مل سفر سو خامن تاني لا كوي تال اي نيت يوم الخيام يالناتي يال موسى كون ديغيس اب ييفر ولا كوبونو بونو ديكو اي خربا نغي وارو نده لوتاخ يالا مبوغلوكو تو نغي توغ يالا فك يالا لامكو دنتال نو بس فالواجب على المسلم ان يتذكر ذلك يتذكر فيعمل لها ويذكر وي ويتذكر النار فيتوب الى الله من لا mom moy fatlikou ni xamanteni mom moy aljana ni tanu def def do xamanteni mo ko fay dugal waye moy fatlikou ni du safara ni yerr yalla subhanahu ni moy fatlikou ni ni safara ndax mo man Aja kar, ik ben met de mama. Aja niar, jij kon niet gebieden, we hebben me naau. Niet alleen gebieden, weer heeft hem er. Abi, weer wegelden we op. Waar weer jij kar, we hebben op. Weer wegelden we op. Niemand onder safara. Niemand onder mij raakt mijn gang, mijn gang. we hebben op. Niemand onder mij niet de safara. Bij ريكار أجنى دي تاريون وهم انتهى من مولى أجره بأجنة شو هم ما على خير الحياة لا يرجو فقط حتى يؤمن بكر الله فين من بده ويرق صهو ريكار يفسهو ريكار رك صحجة نان يالله يالل سبحانه وتعالى بورل ببيري ير ما عندي ويا سريليا هم انتهى من مولى سنتانة يالله سبحانه وتعالى بني رجل يالله سبحانه وتعالى نقول نودر ذلك رك ب يا كريكار يالله سبحانه وتعالى waye do bolé yakar ak li nga xamantén mom moy ragal waye worou rek déné bén ci ñaar yoy bal yakono bayna l khouf w raja hada yakono abjam abdullah dé nek ci do wara eppal fune yamene mom moy cote yaakar ni am mom yermane yall parce que boba def jeexna boba muntu def yangi sukuraat di waji de boba di bi do fowara feccel eppal yaakar walla boba jef amatu motar neena mu boba jef amatu boba kon mi nga xamantene mom lay cote bi ni eppal moy cote yirmande yalla ak yakar faraa istan ya'mal fa yuhsinu dhanna billah ولكن يجب ان يكون هناك جميع من يوم يقولون ان يكون هناك جميع من يوم يقولون ان يكون هناك جميع من يوم يكون هناك جميع من يوم يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك من من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون هناك جميع من يكون سبحان شكرا في والله سبحانه وتعالى انكم مامتي نجوتو كو رافيت غومو والله جل وعلا يقول للكفار اذا دخلوا النار وذلك لنكم الذين ظننتم بربكم ارضاكم فاصبحت من الخاسرين يال سبحان الله تعالى نان لين لول لي مي نيكون سين نجوتو نياو لي نين نجوتون سو مان مو موتاخي سين نجوتو موغي نونو سي سين بورم فوفو لين تابل تعالى وصف الله المنافقين بأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه ينتي يا الله سبحان الله مالو ني النافقي ندي نورتي يا الله لي غا هانتيني ديني نياو يا الله سبحان الله تماي نافقي تماي نورتو ño xamanteni يا الله سبحانه وتعالى فالمسلم يحسن الظن بربه عز وجل ابدو مت داي راف يا الله ويرجو وَيَرْجُو ويدعوه وَيَدْعُوهُ وَيَنكُنُ داي ياكار لي دي تايو يالا اك إلك يالا ولا ييئس من رحمة الله دي 냔ك ياكار تي لي خا ندوم ييرمانو سبحانه وتعالى وايلي ياكار يرمان يال ولكن يتوب من ذنوبه وايلي كو وار موي مو توك تي ويحسن عمله كين توك تي اي باكارام توك تي اي نياو تي فام ديلو تي سبحانه وتعالى نقول يا السلطان الله تعالى اخوان اننا لا نضيع أجر المصلحين يلا مين جاي نهمتيني ديم ديم يي نان شي ادنا ديف ديف يباخ بن سانك كن باي بن سانك سين ديف الاك كون لو ديف شي ادنا شي ديف يباخ يال دي دي نين والعمل لا يكون حسنا إلا إذا كان موافقا لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لي و من, من جف خم ما نديف buñ ko tudde jëf yu baax mo ko gëxamanteni Yalla je ci dencal ay yu ëlëk lëbë condition yu da ca am condition ba ca jitu moy ñoo moy lan lu ci jitu al ديبو لا نييوم ساسرام دوفون مو گينتي سومان خامل نلول كينتو جيف جو باخ في الاسلام يالا هذا هو العمل الطيب لولو موي جيفوتو سيل في الاسلام موي جيف جو يالا الموافق للكتاب والسنه موي جيفو ديبو اك القران اك السنه دا ميوخ يو خامن بروم نيي جيف بولنا تي سلل تا يالا ريك تاخ دالكو يي الله عليه وسلم ديفون مو ديبوك فعلى المؤمن an yuhassina aamalo ko ni war ci julibi moy murefata ay defam ci toppu alquran ak sunnah la yaamalo bin bid'a dey dessu ni yonntu bi salalahu alayhi wasallam defon mu def ko waye boy ñewu di def ay bida am biri ñom dañ ko sox ci diina choon ngey tay jere do jam bentu yaaba wala mu yaqala ci diina wainnama ya'malu bis-sunnati thabitati rasulillahi sallalahu alayhi wasallam waye do rab giit moo ñu jefe sunna si nga xamanteni mo mo sax ci yonntu bi dalnu yalla jullu ci mom mu ne waye iza lam yakun ya'rifuha falyasal ahlul ilm abllib xamul sunna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 de volgende zin de volgende zin de volgende zin de volgende zin de volgende zin de de volgende zin de volgende de volgende zin de volgende zin de volgende zin de volgende zin de volgende zin de volgende zin de volgende zin de zin de zin de zin de zin de zin de zin de zin de zin de de zin de zin de zin de zin de zin de zin de zin de zin de de de jamane yu kep kum teb la ñaan ko oustaz wala muy wax ci rajaba wala muy wax ci talaba muktele funde am ni dañuy wax ci rajaba ak ci talaba bo len woowe dañ lay sank dañuy gëna nexeul sa diini dañuy gëna yaq sa diin waye dañ wo ko xamanteni leer nako ne ki limu jang lu wër la lu wëru ci sunna yaronnabi sallalahu alayhi wa sallam Lujappen willen jomble. Wie wil leren? Deze leen. Om daar een moment te leren, wel, lopen met jullie naar het leren. Heb jij een tebesala salam leren? Het wordt hier in het Kitaab gesneden. van tevoren. Je al en Sunnah. Dus hoe Kip. Kooijang. X. Nieuw. Nieuw. Jasje. En. Van. Nee. لا نغب لا شي مام لا بجي جان لا بروم خف خامي يالا نينا فاسالها كنتم لا تعلمون لاجنن جاي جنگ لاجن بروم خم خامي بو فكانتي ني ديني رهر خمولين الطريق واضح ولله الحمد وعليه علامات وعليه نور يوان من لير ناني الحمد اما اي مام داوي لير ناني يالا دافكو مول لير مو نيكك لير بو نيكو لير ناني كون نون هذا صراط مستقيم فالتريا لماذا يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون من يجب ان يكون هناك من يجب من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ذلك وصاكم به لولدين لاين دون في سن دنكان لعلكم تتقون دين ربكم يا الله سبحانه وتعالى كيبكو بوجيوب راجل يا الله سبحانه وتعالى داغي خول ينتي صلى الله عليه وسلم لمن يسنام لمن يونم صحابه يرون داينت ديناهم لمنون سنون غسوب تي يونو كيبكو بوجا مچ يونو كيسه موي يونو مچ الله هو القرآن تليمها من لمن يونم يا الله سبحانه وتعالى من موي القرآن وقيل الرسول ينفصرين من صراط الله ñama momo yenenbi صار alayhi wasallam bu yalla yoné الله néxé kon siratul la yonou djoukhol té yépp amu benn bi ciy daq ak sa morom ndaxté li bi andjouk moy moy moy alquran moy islam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam lépp domal wa qila al والإسلام أنت سالما أنت من الإسلام صراط كلها أو يان وجب خط رتما يان ويا سبحان الله بينكاني كتجعلك تجالله شهمنا كلها تدخل في الصراط المستقيم شهمنا ييب بيبدو كمن هو الصراط المستقيم يان وجب خط وونان له من تنا من فري الذي نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا أن نقول دين الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم شهمنا تيان ويان وونان قلب سب قلب ركابنا الف د يونيو جولي ركابو يعني نان يالله مو تكل سيون وونو مو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قبل ايردي في ركابو ني ديم ني يالله مو جوبر كو الصراط المستقيم باسكو ياني نان يالله ساجم ياني نان يالله ياني كي يالله يالله مو جوبل سي يوم جوب ختو دي نون صلى الله عليه وسلم صراط الذين امته <متحدث> عليهم يوم يجف خطي وغا خانتيني ماني خيوالي غاي باهي لهم اهل الايمان تما ني جين يالله سبحانه وتعالى توبكو تما موي برام خام خام ديكو جافي غير المهدي بهم ويلا تياني وهم الذين عندهم عمل وليس عندهم علم نصاراني امامتو ديني ديف واي امو خم خم تي ابرير سين دوني تي ابرير لنجو لنجو لنجو تنك لي ني ييپ امو بن خم خم ارم النصارى واسباهم كما النصراني اكيب كو خامنتا ني مللا الذين بيعوا العلم داسانك خم خم وصارو حسب العادات والتقاليد تق لي خامنتا ني موم ماي اي عاده ا ني لنجي نوري في فك ني نيدون كو ديف ني فاي ديف ديلا فك اي مام ني فاي ديف ني فاي ديف ديلا فك اي بابا ني فاي داي ديم كون ديي توپ يونت بي صل الله عليه وسلم من نيو في صل الله عليه وسلم الله عليه وسلم دي تي اي ااده دي تي لا فيك ني ني ما ولا وان نعم دينا و عليه الناس الله وضح لنا ذلك الله لنا ذلك بينه لنا فما علمناه نعمل به وما لم نعمل مس ال ال ال شيخ ما جاء للير من اللي هو اللي هو ملير منين منو خم جانكو يمكن يجف كوحة مثل من خمل لا دنيها من ذي منو فليس من في أن يقول أنا ما علمت شيخ من أول كل كم جانت على من خمون من غير الليار منين إن خم يجفكو ولا خم غلاد أبدعوا بلغت المشارق والمعارف لي الإسلام إن سأسلم أنكوا مثل الصوف سب كانكو بسوا وما تنسك وهذا الدين بلغ المشارف المغارب ديني اللي جدي من الإسلام الحمد لله داجنة كوسوف ما تنفب تكنكو بنتسوا وما تنفب أمي فن في البيت كوسوف فلم يبقى خافيا إلا على من ليس له رقبة في هذا الدين شاهدوا من دين جدي دين الإسلام نقول فن أمي كم كتوجب نقول كونها من تل نخنة بقول نحن من تل ممدينه فهذا اختار لنفسه الدلال كيف نتا لي يعني لولو ما يتعلم سا بوب لي خنمو موي من يريد لنفسه النجاة فبين يديه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كيب كو خنم نتا لي الله ربينا موتش الحمد لله يلا امبننا تي سا كنن نيدي القران اك سنه توبكو يتعلم ويعمل ويسال دكاي يان دي دسو لا سو فكيه خمو على بصيره بوكو ديفه مو نيكتي بصيره نيكتي وعلى باني نيكتي نولير اك مو من امره ام نيكتي نولير تي والموفق من وفقه الله كيب كو خامن تاني توفيق الله سبحانه وتعالى مام مونكو صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين